اثنان استمع إلى العبارات التالية ثم أعدها من هو؟ هو أب من هي؟ هي أم من هو؟ هو أخ من هي؟ هي أخت من هو؟ هو ابن من هي؟ هي ابنة. من هو؟ هو جد. من هي؟ هي جدة. من هو؟ هو عم. من هي؟ هي عمّة. من هو؟ هو خال. من هي؟ هي خالة.